أبا الزهراء قد جاوزت قدري مدحك بيد أن لي انتسابه فما عرف البلاغة ذو بيام لم يتخذك له كتابة مدحت المالكين فزدت قدره فلما مدحتك اشتست السحاب من يغتر بالدنيا فإن لبست بها فأبليت الثيابة لها ضحك القيان إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغاب جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا فلم أرى مثل حكم لا حكم ولم أرى مثل باب الله فاجعة الفجر صلاة الفجر فاجعة الفجر الريحانتان فاجعة الفجر الحياة البنزخية صلاة الفجر من صلى الفجر هو في ذمة الله فهيطلبنكم الله بشيء من ذمته أقب الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة الفجر المحافظة عليها جماعة في مساجد المسلمين للرجال بعض دلالة على البراءة من النفاق والمحافظة عليها يكسب المؤمن نورا تاما في عرصات يوم القيامة صلاة الفجر آخر صلاة, صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موقعة يوم بل صلاة الفجر آخر صلاة, صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل وفاة صلاة الفجر آخر صلاة, صلاة صلاها الصحابة رضوان الله تعالى عليه ونبينا عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم صلاة الفجر إن من أعظم الفأل ودلائل النجاة وأسباب الفلاح أن يؤدي الإنسان صلاة الفجر جماعة مع المسلمين وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل الغروب صلاة الفجر هدي الأنبياء الأعظم القيام بالعبادات والصلوات ذروة العبادات وصلاة الفجر ذروة الصلاوات وتاجها أفردها الله جل وعلا في القرآن ذكرى فقال جل جلاله أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فجعل الله جل وعلا الفرائض الأربعة يتبع بعضها بعضا وأفرد صلاة الفجر لوحدها زمانا وأفرق صلاة الفجر أحد أعظم الأسباب في رؤية وجه الله تبارك وتعالى وليس للمؤمنين غاية أعظم من أن يروا وجه ربهم تبارك وتعالى أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جليل بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر ليلة البدر فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لأصحابه إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم ترى صلوات الله وسلامه عليه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال العلماء من المفسرين وغيرهم قالوا قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر وقبل غروبها أي صلاة العصر صلاة الفجر أيها المؤمنون المحافظة عليها جماعة في مساجد المسلمين للرجال دلالة أو بعض دلالة على البراءة من النفاق قال عليه الصلاة والسلام ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا صلاة الفجر مع أخواتها مما يؤدى في الظلمة يكسب المؤمن نورا تاما في عرصات يوم القيامة يوم ما يكون المؤمن أحوج ما يكون إلى النور قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة صلاة الفجر أيها المؤمنون ارتبطت في تاريخ الأمة بأحداث عظامة إما بفقد عظمائها أو بآمالها أو بآلامها على من تتبع السيرة والتاريخ الإسلامي كله سيجد شيء إرثا كبيرا في قضية صلاة الفجر صلاة الفجر آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موقعة يوم بدر فإنها كانت صبيحة اليوم السابع عشر من شهد رمضان فكان آخر عهد من استشهدوا من الصحابة في بدر ومن انتصروا كان آخر عهدهم بالدنيا آنذاك صلاة الفجر خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آخر صلاة صلىها نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة قبل وفاته فإنه عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع في العام العاشر ولم يعش بعدها نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر من ثلاثة أشهر ولما كان في اليوم الثالث عشر رمى الجمرات الثلاث وقال قبلها إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة فنزل عليه الصلاة والسلام في خيف بني كنانة وصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعند السحر قبل الفجر نزل عليه الصلاة والسلام إلى الحرم فطاف طواف الوداع ثم صلى صلاة الفجر بأصحابه وبأهل مكة ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد يكبر على كل شرف من الأرض فكانت صلاة الفجر آخر صلاة صلىها نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة أيها المؤمنون يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر وهو في ذمة الله فليطلبنكم الله بشيء من ذمته إن أعظم ما يقف به المؤمن على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو محافظا على هذه الصلاة وغير يا أعظم حف حتى إنه قال في السنة القبلية التي قبلها قال ركعتين فجر ركعتاء الفجر خير من الدنيا وما فيها وإن من أعجب العجب أن يفقد الإنسان حياءه من ربه جل وعلا فيسهر على لهو محرم أو يمكث على الفساد أيًا كانت صوره الليل كله حتى إذا دن الفجر نعم فإذا أصبح لعمله أو تجارته أو غير ذلك خرج يرجو الرزق ولا رزق إلا من الله يرجو أن يأمن العواقب ولا حافظ إلا الله يرجو أن يوفق ويسدد فيما يقول ويفعل والمسدد والموفق والمعطي والمانع الله فيطلب ما عند الله وقد عصاه من قبل وفرط في أعظم فرائفه يقول الله تبارك وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل في عتو ونفور أذا من يمشي مكبا على وجه أهدأ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم إن من أعظم الفعل ودلائل النجاح وأسباب الفلاح أن يؤدي الإنسان إن كان رجلا صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين وأن تؤديها المرأة أو الفتاة في وقتها في بيتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا فأداء صلاة الفجر نوع من السكينة والإطمئنان وأمان ويقع المؤمن في ذمة الله وليس المراد أن يكون المؤمن في ذمة الله أنه لا يصيبه أداء هذا لا يمكن أن يثبت لا عقلا ولا نقلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوم أحده ومع ذلك كسرت رباعيته وشج رأسه وأدمي عليه الصلاة والسلام ولكن المقصود أن الإنسان إذا بقي يبقى على خير وعافية وإن قبض يقبض وقد كان في ذمة رب العالمين جل جلاله والله تبارك وتعالى خير الحافظين وكل سبب أدى إلى المحافظة عليها يجب أن يشرع المؤمن ويسعى إليه وكل سبب أعاق عنها أو حرم منها أو منع إياها فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عنه ويتجنبه لأنه لا جمع بين الاثنين لا يمكن أن يتم, الأمر لا يمكن أن يتم الأمران سويا الله تبارك وتعالى خلق الناس منكم مؤمن ومنكم كافر وبين لعباده النجدين وأداء صلاة الجماعة صلاة الفجر جماعة من أعظم أسباب التوفيق